تنزی في ما هم فيه يختلفون إنّه. سن خرج شمس I'm the And um. um. وانتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون All And... right. Oh قل أولو كانوا لا عالم الغیب والش ما In our in mm -hmm. na